وانا بيكون فهو الازع على الهوانا مصري. الازع مسجلة ممكن تجري اي جزء منها لو انت عايز. برنامينا النهاردة مقامل اربع فقرات. الفقرة الاولى عبارة عن اخبار شياسية. التانية عبارة عن فقرة باسم مسك فلول. فيها بيكون اسماع مرشحين كانوا انا وطني. التالتة اخبار عامة من الرياضة. اخيرا اخبار فن. وعندنا اخبار فن نجمة جدا النهاردة وبيصدرها تامر حسني خبر النهاردة في الساعة بيقول اقتحام نقطة رملة ببولاق على الفدك بضابط امام نايل طور الخبر بيقول إن أهل منطقة بولاق ضربوا ضابط شرطة الداخلية الداخلية كانت معينة عشان يحمي الفندق الاحداث بتقول ان في مواطن استنجد بالشرطي وإله في بلطجي ويفروا الفندق فراح الضابط ورفع سلاحه على البلطجي وتفاجئ بان البلطجي بيهدد الضابط بسلاح خرطوش راح الضابط ضرب فص على رجل اليمني. على رجل البلطاج اليمين. اتفاجئ الضابط بان البلطاج بيحاول اضربه بالسلاح الخرطوشي اللي في قينه. ضرب على رجل الشمال واخد منه السلاح. وحاول يسلمه بالدخلية. لكن اهلي ما طيب بولا كلموا قرار تاني. كلموا ان البلطاج ده بطل. فضربوا الضابط الشرطة واخدوا منه سلاحه. في النهاية انه نقلوا الضابط الشرطة للمستشفى ونقلوا بلطاج المستشفى تاني واستنوا مننا الاخبار على مدونة هوانا مصر. <تبع> الخبر الثاني عندنا بيقول ان انا بتستدعي ناشطة في 6 ابريل الاحد للتحقيق في بلاغها ضد المشير. ان انا بستدعي بصنا مصطفى ناشطة في ستة ابريل عشان التحقيق في بلاغ قدمته ضد المشير. انا مش فاهم. مش المفروض المشير هو اللي يحققه معها? ولا هو ايه? بصنا مصطفى عملت بلاغ في المشير محمد حسام تنطوي رئيس المجلس العسكري واللي وقعد المرسي والعقيد احمد الحراني. والمقدم سمير زين من التحريات العسكرية واتهمتهم فيه بالاعتراع على حرية شخصية لمصطفى محمد غريب، والقبض عليه بدون وجه حق وتلفيق تهم بالباطل بالرغم من سيود أدالة المرأة بمحظرة التحقيق وشهادة وعلى فكرة مع حق كل اللي بتقوله فعلاً التهمات اللي تقدمت لمصطفى محمد غريب والقبض عليه فعلاً كانت بدون وجه حق الخبر الثالث النهاردة عبارة عن صورة نشرها نشاطاء الول ستريت في أمريكا اللي عملوا الاعتص امريكا عبارة عن امبراطورية اكاذيب وعلى ان صورة بيقولون فيها انهم باعوا لكم الحرب على افغانستان وباعوا لكم الحرب على العراق ودلوقتي بيباعوا لكم الحرب على ايران الخبر الرابع النهاردة خبر مضحك جدا شخصيا اتحكت عليه وفرحت اوي فيه طلبت كلية العموم الاسكندرية يطردون مرتضى مرسول من ندوة مصر بعد صورة يناير باشهار السيديهات امامهم طلب النهاردة في الجامعة مجرد ما دخل مرتضى مرسول رفعوا كان منظر مضحك جدا الصورة هتلاقوها على هوانا مصري دات كام عندنا النهاردة خبر غريب خبر عجيب سموه زي ما تسموه اللي هو منصور العسوي الداخلية. نقل ضابط من الوادي الجديد عشان اتورط في وقع التعذيب. طب انت ما تفهمش يعني. دلوقتي ضابط عزب واحد. هتنقله في مكان تاني عشان يعزب في المكان التاني برضو. يعني فين المخ في كده فين العقلية ما انت ما حلتش المشكلة. بدل ما يعزب في الوادي الجديد، يعزب في المنطقة اللي انت نقلته فيه. فده بيقودني المقولة بتقول منصور العسوي يوعى وشك. من الناحية الاخرى. خبر بيقول استعدادت اليوم 18 فبراير من قبل قوى وحركات سياسية الشباب بيقول ان الصورة متمسكة بالمجرم عتم الوحيد وحزب النور والاصالة ومصر الاسلامي مؤكدين مشارقته سري للغاية قبر البعض بيقول لماذا تقصف تعث في الليل المقمرة وظن تفق القهرباء عن احياء المسادف مصادر الامن القومي قالت ان ملاك المنازل المستفيدين من بقاء النظام قالوا ان النظام قبل ما حرقت ساعة الحرية نظام الزرع كاميرات مرعبة في مداخل ومخارج الشوارع مصادر تانية بتقولوا ان الكاميرات دي مزروعة عشان قصير تكون مطلع على اللي بيحصل الخبر اللي بعده خبر جامد جدا وفي دراما كبيرة قوي اسلام شاب أرجنتيني والسبب صوار ليبيا حكاية الصور. اسلام على يد الصور بقى معروف بينهم بالسائر يوسف الأرجنتيني وليكم القصة بتاعها راح لليبيا في الأرجنتين عشان بعثة إعلامية لينتج تقريرها عن الصورة الليبية بس اندهش من حمسة الشباب الليبي واتعجب بشجعتهم الكبيرة وملاقاهم مش مهتمين بالموت بس بيتسقق عليه سأل الصور انتوا بتعملوا كده ليه الصور قالوا له الإسلام وفضل الجهاد في سبيل الله معظم أجر الشهيد عند الله في ثواني قال لهم اننا عايزة مسلم أشهر إسلامه ومسك سلاح و... ومعظم الحروب في غازي بيقول انه هو شارك فيها وحرمهم لحد ما شاهدت غازي استقلالها في النهاية كل الليبيين قالوا له شكرا يوسف على ما قدمته لليبيا أجاب شكرا لليبيا التي جعلتني أشعر بأنني قد ولدت من جديد باتنا في الدين الحق نيجي لفقرة امسك فلول والخبر عندنا بيقول الحزب الوطني يتحول إلى مجموعة أحزاب دي الأحزاب اللي الحزب الوطني سابها وراء حزب مصر القومي المؤسس طاعة السداء بيقول أنه كان آخر حزب كان آخر رئيس للحزب الوطني حزب مصر للتنمية المؤسس بتاعه كانت يومنا الحماية بيقول عليه كانت كلبة للحزب الوطني وعضو المجلس الشور وعضو الأمانة العام للحزب الوطني عندنا حزب اللي بعده حزب الاتحاد، المؤسس بتاعه حسان بدراوي بيقولوا كان الأمين العام السابق للحزب الوطني. حزب نهضة مصر المؤسس بتاعه أحمد أبو النزر بيقولوا على أبو الكلاب حالياً. بيقولوا أحد أكبر الفاسدين بمصر وتم تصويره وهو قف بجانب البطلجة وأشرب سيجار. حزب المواطن المصري المؤسس صلاح حسب الله. لما زي كان كلب ودري على لمحمد رجب. حزب مصر الحديثة المؤسس بتاعه محمد نبيل سليمان أحد أهم أعضاء والدعين للحزب الوطني المرحل حزب اللي بعده حزب حرية المؤسس معتز محمود محمد بيقولوا ليه عضو مجلس الشعب سابع وكان كلب اليوم وكان منجح البلطاجية في كل حاجة حزب المحافظين المؤسس بتاعه أكمل قرطان ليه كان عضو مجلس الشعب سنة 2011 سنة التزور الكبيرة حزب البداية ونهايته على قدنا إن شاء الله المؤسس بتاعه كان محمد كان محمود حسام الدين بيقولوا ليه كان عضو الحزب الوطني المرحل حزب الاصلاح والتنمية المؤسس بتاعه رئيس محمد عاصمه السادات ليه كان مرشح الحزب الوطني بجبين الكون حزب 11 فبراير المؤسس سيد عشره ايده بس هو كاتبين زيد ليه كان عضو الحزب الوطني المرحل حزب المستقلين الجدد المؤسس محمد عبد الكريم كان عضو حزب 11 فبراير قرر يعمل ذريبه جديده اللي هي الحزب بتاعه جديد طبعا ده ما شفنا اكتر من 16 12 حت تقريبا 12 حت نيجي لفكرة الرياضة النهارده عندنا خبر مميز جدا بيقول تعرف على معاني الوشم على جسد ابراهيموفيتش طبعا دينيوفيتش حاطط وشوم كتير قوي على جسمه صحافه سبورتس ميل الانجليزيه عن معاني الوشم الذي يغطي اجزاء جسد النجم السويدي ابراهيموفيتش التنين الاحمر المرسوم على ظهره من اليمين يرمز إلى شخصية اللعب القوية والمتمردة الوشم المكتوب على معصمه نعرف باسم كود زلتان يرمز إلى تاريخ ميلاده وولادته والده وأشقاء ثلاثة وأبنائه بالنسبة للوشم على زرعه اليمين يرمز إلى ابنه مكسيميليام وابنه الأصغر كلمة الله فقط ومن يحكم على أفعال الموشومة على ضلعه فيها ترمز إلى ميول الدينية اسم والده والدته وأبنه مشمول أيضا على عضرته اليمنى واليسر اسم عائلته باللغه العربيه على ذراعه من الخلف واخيرا اوراق اللعب الموشومه على معدته ترمز الى سحره وجاذبيته. اخبار الفنية وعندنا النهاردة خبر بيقول تامر حسني ولع استاد نادي رايان بالدوحة. تامر حسني ولع مع الاف المصريين اللي جمعوا استاد نادي رايان الرياضي في الدوحة. بسبب مضش البرازيل ومضش الودي. وغنى فيها مجموعة من اغنياته. ولف الملعب بالعالم المصري. واكد في نهاية اللقاء ان هو ملوش اي علاقة بالسياسة في مصر. وان اللي حصل في مصر في مدان التحرير كان مجرد خدع اتعرض ليها من الناس حاقد عليه. خبر اللي بعده بيقول المغنية أفريل الأجنبية بتقول إنها تضربت والشرطة بتنفي أغنية مطرفة البوب المعروفة أفريل لفين 27 سنة تضربت وفي أسار ضربة على وشها لكن الشرطة نفت ذلك وبتقول إنها ممكن تكون تخانقت مع البويفريند بتاع خبر اللي بعده بيقول أغنية محمد منير البعد ناري يا إما تصربت يا إما فعلا ألبومه هينزل قريبا ودي حكاية معمولة عشان دعية الأغنية بتاعها عندنا خبر ربع بيقول اقتحام ده يا سلفي حفل هشام عباس بالمنصورة ده يا سلفي دخل الحفل هناك لما تفاجئ بالمناظر والرقص والعري اللي هناك وبيقول ان في بوديجارد قال له انا عايز اتوب توبني وبكده نكون وصلنا نهايه فقرات هوانا مصري اتمنى لكم تكون في اروع احد دلوقتي اغنيه بكرة من الاوبريت العالمي التامر حسني Ha قد الشمس اللي نحتاجها الهيمان الحب نور الناس وصداقه كل اللي ديا من كل عرق ومن كل جلد صحي ضميرا يا i Panie, قال ارض موعيد حب وامل وين ما مشينا بكره تجمعنا الايام على الخير على السلام <تصفيق> يا دنيا ساكنه